إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 انم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقعت في سبيل الله واعلم ان الله سميع عليم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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا لا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبتا قدامنا, وثبتا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله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 تلك آيات الله نَتْلُهَا عَلَيْك بِالْحَقِّ وَإِنَّك لَمِنَ الْمُرْسَنِينَ تَلَكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بَنْ مَرِيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ ولو شاء الله ما قتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاتهم البيان ولكن اختنفوا ولكن اختنفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 فَمَن يَكْفُر بِالْطَّاعُوتِ وَيُؤْمِر بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَلَ فِي صَامَلَهَا لَفِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحيي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَمَنْ هَٰذَا الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ نَاهِي يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَوْ كَالنَّذِيمِ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا عَلَا أَنَّ يَحْيِيَهَا ذِى اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنن والاذى كالذين ينفقون مالهم رياءا و لا يؤمنون بالله واليوم الاخر فمثلوه كمثلي صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فتركه صلنا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أصابها وابل فاتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها النهر له فيها من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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمعوا الخبيث منه تفقون ولست بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ وَمَا أَفْقَهُتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الْضَّلَامِينَ مِن أَنْصَارِ تبدو الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير